ثمانية استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه دار الأيتام أين كنت أمس؟ زرت مع أصدقاء دار الأيتام ماذا أخذتم معكم؟ أخذنا بعد الهدايا للأطفال الأيتام لذلك شعروا بالفرح كثيراً هل الأطفال يعانون من مشكلات؟ نعم، بعضهم يعانون من القلق والاشتياق إلى عائلاتهم لذلك نساعدهم دائماً حتى يكونوا سعداء ومسرورين ويوماً بعد يوم ستنتهي مشكلاتهم إن شاء الله متى ستزورونهم مرة أخرى؟ سنزورهم مرة ثانية بعد أسبوع سنذهب معا إن شاء الله.